صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله يقول ربنا جل جلاله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرج الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا لا شك ان كل مسلم يجب ان يكون من المقيدين برسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان المسلمون متفاوتين في ذلك اشد التفاوت ومن المؤسف فعلا ان اكثر المسلمين اليوم لا يقتدون حقيقه بمحمد صلى الله عليه وسلم اما لاختلال في بعض التصورات واما لضعف ايمان لديهم واستباعهم لاهوائهم والمقصود بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ان يثاب عليه الصلاه والسلام في الاعتقادات والاقوال والافعال اجر الامكان اما في العقيده فيحصل الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم التوحيد بانواعه الثلاثه في الربوبيه والعباده والاسماء والصفات وبنبذ الشرك بكل صوره القديمه والحديثه وترك وسائل وسائله المخضيه الى ذلك والحذر من البدع ومناهضه المبتدعه والداعين الى الخرافه والضلال ويمكن للمسلم ان يعرف مجمل عقيده اهل السنه والجماعه وهي عقيده واضحه ولله الحمد وهي عقيده الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم يعرف ذلك من خلال المؤلفات الموثوقه ككتاب اعلام السنه المنشوره في اعتقاد الطائفه المنصوره وهو كتاب لطيف عباره عن 200 سؤال وجوابها في التوحيد والعقيده للمبتدئين الراغبين في معرفه عقيده محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا مثل كتاب العقيده الواسطيه والعقيده الصحاويه وكتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وشروحه كفتاه المجيد لعبد الرحمن بن حسن وكذلك شرحه المعاصر للشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله بالاضافه الى الفتاوى الكثيره في العقيده قديما وحديثا فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وفتاوى الشيخ ابن ابراهيم وكذلك فتاوى سماحه الشيخ عبد العزيز ابن باز وابن عثيمين وفتاوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والالتاء ولم اقصد الحصر ايها الاخوه انما اردت ذكر بعض الكتب المشهوره التي يعرفها اكثر الناس اما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات فيحصل بمعرفه كيفيات تلك العباده من خلال السنه العمليه في الصلاه قال عنها مثلا عليه الصلاه والسلام صل كما رايتموني اصلي كيف يحصل الاقتداء نتعلم احكام الصلاه ونتعلم كيف كان عليه الصلاه والسلام يصلي ومثله مثلا الحج قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني منافككم ندرس كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحج مثله وهكذا في كل العبادات ويجب على المسلم أن يتعلم كيفيات العبادات الواجبة الواجبة حتى يعبد الله على بصيره ومن هنا يبرز فضل العلم والعلماء وحاجة الأمة إلي إلى العلماء ومن كان أيضا يعمل في عمل خاص يتطلب منه معرفه الاحكام فالذين يستغلون ببعض التجارات عليهم ان يدرسوا احكامها فلا يدخلوا في ربا ولا يدخلوا في غش ولا يدخلوا في اكل لاموال الناس بالباطل الى اخر ما دل عليه شرعنا المطهر من تشليل وتحريم اما اتباعه صلى الله عليه وسلم في السلوك والانخلاق والاداب فهذا يعرف من خلال دراسه سيره محمد صلى الله عليه وسلم ندرس سيرته وحياته في المسجد وفي البيت وفي المعركه وفي السوق وفي كل مكان انه من المؤسف حقا ان بعض المسلمين اليوم لا يعرفون شيئا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون النذر اليسير بينما يعرفون الكثير والكثير عن سير بعض الكفار والزنادقه وربما عرفوا شيئا عن سيئة بعض المسلمين ولكن أليست سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا من ذلك كله من منا أيها الإخوة قرأ كتابا كاملا موثوقا في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم أليس هذا تفريطا كيف ندعي أننا مقتدون برجل لا نعرف عن سيرته إلا شيئا يسيرا النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا منهجا دراسيا تطبيقيا كاملا في الاخلاق وفي الآداب في التعامل مع كل شيء تعامل مع الناس قريبهم بعيدهم مسلمهم وكافرهم اعطانا دروسا في الاكل والشرق وفي النوم والبيع والشراء والسلام وجميع التعاملات الى اخر ما جاء من هديته صلى الله عليه وسلم ولكن من المسائل التي تشكل على بعض المسلمين مساله افعال الرسول صلى الله عليه وسلم هل يقتدى به في كل فعل ينقل عنه حتى لو كان على سبيل الطبع والعاده وهنا يجب التفصيل الذي يحصل به العلم ان شاء الله وهذا التفصيل ايها الاخوه من اسقنه ربما لم يشكل عليه شيء فيما يتعلق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأفعال فنقول مستعينين بالله إن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقولة إلينا ثلاثة أقسام القسم الأول الأفعال التعبدية يعني التي قصد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة الله ومن ثم التشريع لأمته في الصلاة الصيام والحج وهذه الافعال منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب لا بد ان يكون اما واجبا واما مستحبا ما دام فعله صلى الله عليه وسلم يتقرب فيه الى الله وكيف يعرف الوجوب والاستحباب يعرفه العلماء حسب القراءات وحسب انواع الدلالات المصاحبه لتلك الافعال وهذا القسم لا اختلف فيه مطلقا الا من جهه واحده حيث ان بعض المسلمين لا يدرون هل هذا الفعل واجب او مستحب كتحيه المسجد مثلا اختلف العلماء بعضهم وجمهورهم يرى انها مستحبه وبعضهم يقول لا بل هي واجبه والنبي صلى الله عليه وسلم امر بها ابتداء بل الا الذي جلس امره ان يقوم ويصلي ولولا انها واجبه لم يامر عليه الصلاه والسلام هذا الرجل ان يقوم ويصلي علما بانه كان في خطبه الجمعه هذه المساله مثلا تدور بين الاستحباب والوجوب فمن فعلها احتياطا لدينه وخروجا من خلاف العلماء فهو امرا حسنا ومثل ذلك كسره بعض العلماء يرى وجوب الصلاه الى السكره حتى لو كنت في المسجد كما نقل عن بعض الفقهاء بل عن بعض السلف الصالح فمن فعل ذلك خروجا من الخلاف فهو امر حسن لكن كيف يعرف الوجوب والاستحباب لا يعرف بالهواء ولا يعرف باتباع الشهوات إذا طار الإنسان مرتاحا لأمر قال لا, هذا لا إن شاء الله أنه واجب لأنه يفعله أما إذا لم يفعل قال لا هذا مستحب هذا سنة ليس بواجب هذه أهواء ليس دينا الدين يؤخذ بالدليل من خلال فهم أهل العلم المتخصصين في ذلك ويجب أن نقول كلمة أيها الأخوة وهي انه يجب على المسلم الراغب في صدق الاقتداء ويحسن به ان يعود نفسه على الاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم في كل فعل عبدي بغض النظر عن هل هذا الفعل هل هو واجب او مستحب نعود انفسنا ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله نفعله اما اذا احتجنا مثلا الى ترك ذلك الفعل ولم يكن واجبا بل مستحبا فلا حرج ان شاء الله هذا القسم الذي امته لانه عبادات القسم الثاني من افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الافعال التي دل الدليل على انها خاصه به وليست لغيره يذكر من كثيره ارادها الله تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم كزياده على اربع نفسه في النكاح وجوب قيام الليل قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس واجبا على الامه لكنه مستحب ومشروع الوجوب من خصوصيات محمد صلى الله عليه وسلم تحريم اكل البصل والثوم ليس واجبا على الامه ان تترك البصل والثوم لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصيه له لا ياكل البصل والثوم ويحرم ذلك على نفسه لكنه لم يحرمه عليه الصلاه والسلام على امته رفقا بهم وتيسيرا عليهم صلى الله عليه وسلم هذه صفات لا يشاركه فيها احد من امته ويلحق بهذا ما خطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه دون الاخرين كجعل شهاده خزيمه رضي الله عنه تاجل الشهادتين قصه حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شهد خزيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الغيب وقال اذا كنت اقبل انه يحدثنا بلوح كيف لا اشهد على صحه كلامه فسجل عليه الصراط والسلام بهذه الشهاده وسجل شهاده خاصه لخزيمه بانه اذا شهد على رجلين هذه الشهاده وهذا التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم خاص بخزيمه ولا يمكن ان يقال فعلى خزيمه غيره من الناس هذه الخصوصيات التي دل الدليل عليها هي خاصه بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا خاصه بمن خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القسم الثالث وهو لا اشكال فيه لاننا لا نقتدي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ومثله ايضا الامثال في الصيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصم اليوم واليومين الى اخره ونحن لا نحن مامرون الافطار وبتعجله في الافطار وهو السنه القسم الثالث من اقسام افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحصل فيه الاشكال كثيرا لدى بعض المسلمين وهو الأفعال الجبلية التي في أصل الخلقة التي لا يقل في الغالب منها أي إنسان كالقيام والقعود والنوم والأكل والشرب هذا القسم يصير إلى نوعين يصير إلى نوعين القسم الثالث يصير إلى نوعين النوع الأول نوع دل الدليل الشرعي على أنه مشروع فهو يدور بين الوجوب والاستحباب في القسم الأول الذي ذكرناه مثل الأكل باليمين أصلا الأكل من الطبائع لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقرر في شريعتنا أن الأكل لا بد أن يكون باليمين وزعى عليه الصلاة والسلام على رجل ترك الأكل باليمين لأنه متكبر ومستكبر مثل بعض الناس يقولوا من الهر لا تشددون وليس تشددن النبي صلى الله عليه وسلم اكل باليمين وامرنا ان ناكل بيميننا وقال ان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله ما جبه بالشياطين اذا ايها الاخوه من كان قادرا على الاكل باليمين والشرب بها ياكل بها نعم الاكل عاده افضل لكن جاءت الشريعه ودلت على امر خاص فيه وهو الاكل باليمين فعلينا ان نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اما المستحب من هذه العادات جاءت السريعه هذلك على الاستحباب مثل النوم على الجنب الايمن ليس بواجب ولكنه مستحب وانواع كثيره لا اريد ان امثل باشياء ربما اخذت علينا كثيرا من الوقت المقصود ايها الاخوه ان النوع الاول من القسم الثالث انواع اصلا هي جبليه خلقيه ليس بها إستال أصرا هي ليس التعبدية لكن جاءت الشريعة وحددت بعض معالمها فحولتها إما إلى واجبة أو مستحبة أو مكروها أو محرمة فنحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك النوع الثاني من الأفعال العادية هو ما كان مجرد عادة ولم ياتي ناس ولم ياتي رسل خاص يدل على مشروعيته ولا حتى قرينه يدل على انه مستحب او واجب فهو مباشر فقط على الصحيح من اقوال اهل العلم وان كان قد حصل فيه بعض الخلاف فجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه يرى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع يرى ان كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يفعله حتى كان النبي عليه الصلاه والسلام يقف في موضع في السفر في مكان ما في الصحراء وكان عليه الصلاه والسلام يقضي حاجته في ذلك المكان ابن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى الوقوف في نفس المكان ويقضي حاجته في نفس المكان فالحقيقه هذا ليس اتباعا ولذلك خالف ابن عمر رضي الله عنهما جمهور الصحابه وعلى راسهم ابوه عمر الفاروق رضي الله عنه وعائشه انها انكر ذلك يرجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هذه العادات يقول شيخ الاسلام ليست من السنه بل فعلها صلى الله عليه وسلم ليس بالفرض انما هي سفع لانها من من العادات التي يفعلها كل ادمي ويدخل في هذا النوع الذي يدل على الاباحه فقط كل الافعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى العرف والعاده كلبس القميص الذي نسميه اليوم نحن التوب القميص الطويل هذا نسميه ثوبا والصحيح اسمه قميص والعنامه النبي صلى الله عليه وسلم لبس إنام وأطال شعر رأسه عليه الصلاه والسلام لكنه ما أمرنا ولا قال اعفوا شعر رؤوسكم وكذلك لبس الخاتم عليه الصلاه والسلام لحاجته لما كان يراسل الملوك والزعماء احتاج الى خاتم للخاتم لي ليختم على الرسائل لانه اخبر انهم لا يقبلونها الا اذا كانت مخصومه يعني الرصائل فكل ما كان داخل في هذا النوع الصواب انه مباح فقط الا اذا دل دليل خاص على مشروعيته فمثلا لبس الثياب البيضاء الاصل انه مباح لكن هل نقول مستحب؟ نعم لانه دل الدليل على ان البياض مستحب في الثياب بقوله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض وكفنوا فيه وما سواه كذلك الإسبال الإسبال أصلا هو من الأشياء الطبيعية في أصل اللباس لكن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم اللباس وقال وما تحت التعبين من الإزارة في النار ووعد, ووعد عليه الصلاة والسلام الفاعلين ذلك بما جاء في النصوص الشرعية كل ذلك زجرا منه عليه الصلاة والسلام حتى لا يقع في أمر مخارث لشريعة الله لكن مثلا صدو العمام لم يأتي نص خاص في مشروعيتها ولا استحبابها لكنه لبسها عليه الصلاة والسلام فهل نقول اليوم بمقتضى لبس النبي صلى الله عليه وسلم للعمامة بمقتضى ذلك نقول إنها سنة الصواب لا لأنها من عادة قومة والنبي عليه الصلاة والسلام لبسها لأنهم كانوا يلبسونها الناس اليوم عندنا في هذه البلاد الرجال أكثرهم يلبسون الغتر البيضاء والحمراء فصاغ لبس الإيمان غير مألوف مطلقا حتى لو لبسها أحد من هذه البلاد ربما صار حديث المجالس فلا يقال باستحباب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بل ربما صار لباء بل ربما صار ذلك اللباس لباس شهرة يسبب الشهرة نسال الله العافية بخلاف اخواننا في الله مثلا من السلفيين او اليمانيين الذين عادتهم اصول لبس العمامه كان حرج اذا لبسوها حتى عندنا في هذه البلاد لانهم لا يتميزون بها لا يتميزون بها بينما المسلم الذي من اصل هذه البلاد لو لبس العمامه تميز بها وصار مشهورا بذلك ومعلوم ان لباس الشهره محرم ايها الاخوه الامثله كثيره ولكن قد يشكل على كثير من الاخوه بعض المسائل هل فعلها من السنه او لا لانها راجعه الى هذا النوع الاخير فالجواب انه اذا اشكر شيء يسال اهل العلم فان الله جل جلاله يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بارك الله لي ولكم في القران ونفعني واياكم بما فيه من البيان اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وللصائر المسلمين انه هو الرسول الرحيم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 وأفضل الصلاة بعد الفريض في قيام الليل وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم بشهر الله وإضافته إلى الله فدل على شرفه وقبله وشهر محرم الذي اتدأنا فيه يوم عشرة الذي شرع لنا فيه الصيام ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن يوم عشرة فقال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يتحرى فضله على الايام الا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء وقد ذكر عن بعض السلف انهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له في صيام يوم عاشوراء اربع حالات الحاله الاولى انه كان يصومه عليه الصلاه والسلام بمكه هذه هذه الحاله الاولى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 من شاء صامه ومن شاء افطره والشاهد من حديث عائشه في الحاله الاولى انه كان عليه الصلاه والسلام يصومه في مكه لان قريش كانت تصومه ولم يامر به عليه الصلاه والسلام الحاله الثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه وراى صيام اهل الكتاب له وتعظيمهم له صامه وامر الناس بالصيام فهذا الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظيم انجل الله فيه موسى وقومه واغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فنحن نصومه يعني كانوا يقولون ايضا نشكر الله متابعه لموسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن احق واولى بموسى منكم فصامه وامر بالصيام عليه الصلاه والسلام وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل كان صوم يوم عاشوراء قبل فرض شهر رمضان واجبا او مستحبا على قولين مشهورين والاظهر والله اعلم انه كان واجبا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به اكثر من مره وكانت اوامره صلى الله عليه وسلم مؤكده الحاله الثالثه انه لما فرض الصيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم امر المسلمين بصيام عاشوراء وتاكيده لذلك كما ورد في حديث عائشه ترك التاكيد بالامر لكن المشروعيه بقيت بقيت المشروعيه بقيت الحاله الرابعه وهي التي استقرت عليها الامور ونحن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم عليها أنه عليه الصلاة والسلام عزم في آخر عمره على أن لا يصومه مفردا بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب ففي صحيح مسلم من الحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شين طام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوا راء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله ثم اليوم التافع قال يعني ابن عباس رضي الله عنهما فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية لمسلم قال عليه الصلاة والسلام لا إن بقيت إلى قابل لأطومن التافع مع العاشر فالسنة أيها الإخوة فوم التافع والعاشر فمن لم يتيسر له فمن لم يتيسر له من يصم العاشر والحادي عشر وقد جاءت بعض الروايات صوم يوما قبله او يوما بعده وفي روايه صوم يوما قبله وبعد وهذه الروايات لا تخلو من ضعف في اسنادها لكن نقول من باب المخالفه من لم يستطع صيام التاسع هل يصوم الحادي عشر ومن شق عليه واكتفى بالعاشر فقط فلا حرج عليه ان شاء الله لانه بلا شك لا يقصد مشابهه اهل الكتاب ومن صام التاسعه والعاشره والحاديه عشر لا سيما ان كان الشهر لم يتبين دخوله لم يتبين دخول ولم يعلن انه دخل بيقين من صام التاسع والعاشر والحادي عشر احتياطا فلا حرج ان شاء الله لا سيما وقد عرفنا ان شهر الله المحرم اصلا كله شهر ان شهر الله المحرم كله يسرع الصيام لانه من الشهور الفاضله التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحر فضلها ايها الاخوه في الله اعلموا ايها الاخوه ان اجر صيام عاشوراء اجر عظيم في صحيح مسلم عن ابي قتاده رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء فقال عليه الصلاه والسلام احتسبوا على الله ان يكفر السنه التي قبلها يوم ونوح وهذه فرصه ودائما نردد ايها الاخوه نقول ان رحمه الله بنا نحن المسلمين انه ما نفرغ من موسم عباده الا ويعطينا الله تبارك وتعالى موسما اخر نتاجر به معه جل وعلا من علامات الخير للمؤمن ان يستفتح عامه الجديد بطاعه لله رب العالمين وتوبه يمحو بها ما سلف من الذنوب اطاعت الشهور العامله هو النغفله ولم تش تح ولم تحترم فيما اسيت المحرمه فلا رجب واسيت فيه بحقه ولا صلت شهر الصوم صوما متمما ولا في ليالي عشر ذي الحجه الذي مضى كنت طواما ولا كنت محرما فهل لك ان تمحو الذنوب بعبره وتبكي عليها حسره وتندما وستقبل العام الجديد بتوبه لعلك ان تمحو بها ما تقدم اللهم انا نسالك توبه تمحو بها خطايانا وتغسل بها ذنوبنا اللهم ارحمنا فانك بنا رحيم ولا تعذبنا فانك علينا قادر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين